أكرمنا بالشرائع والأحكام بيّن لنا الحلال والحرام وخصنا بمواسم الخير وفاضل الأيام أحل لنا بهيمة الأنعام أحمده سبحانه ما تعاقبت الشهور والأعوام أحمده سبحانه ما قصد الحجاج بيته الحرام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 الله أكبر كلما أشرق صبح وأسفر الله أكبر كلما أطل على الوجود فجر الله أكبر ما تعاقب ليل ونهار وشمس وقمر الله أكبر كلما أينع زرع وأسمر الله أكبر كلما اهتد نبات وإخضر الله أكبر كلما حج حاج واعتمر الله أكبر كلما ضح مضح ونحر الله أكبر كلما لب وذكر الله أكبر كلما هلل مسلم وكبر عباد الله تنضي الأيام سراعة وتمر السنين تباع منصدمة من آجالنا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 وملئها المتباينات فنحن الآن في فرح وعيد وبعض الناس في احزان والحياه هكذا اراده الله ارادها الله ناقصه مكدره يتخلب فيها المؤمن بين السرور والحزن والفرح والاسى واللذات والالم والمرض والشفاء والموت والحياه وانه هو اصحى وابتا وانه هو امات واحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نصفة إذا تمنى وأن عليه نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى يتقلب الإنسان بين الغنى والفقر وإن المواقف تمر كثيرة وإن المؤمن لا تنسيه فرحة العيد الغامرة أن يقف بعض الوقفات مع الحياة وتناقضها وكيف أن الله منّ علينا بهذا العيد المبارك فها هو العيد يطل علينا فجره ويخرج علينا يومه ونحن في هذا المصلى وإخوانكم بعضهم الآن في المستشفيات مرضى فالحمد لله الذي عافانا وأكرمنا وشفانا وأسأل الله أن يشفيهم فهم من إخواننا من المسلمين وأن يعافيهم وأن يجمع لهم بين الأجل والشفاء بعض الناس يعيده تحت الطائرات وخذف المدافع والرشاشات في بلاد المسلمين فقدوا بسمة العيد وفرحة من إخواننا من المسلمين نساء ثكلة وأطفال الأيسام ومحرمون من أمة الإسلام على وجه البسيطة فينبغي أن ننسى هذه المعاني وينبغي أن نذكر إخوانا لنا ربما صلوا معنا في العيد السابق قبل شهرين وهم الآن في ذمة الله وفي رحاب الموت وفي, وفي عداد المخبورين فنسى الحمد يا ربنا على تصريف الأمور ونسى الحمد ربنا على اختيارك وما قضيت يا ذا الجلال والإكرام أيها الأحبة إن العيد ينبغي أن يقف الناس قبله على واقع الأمة وينظرون عصابها من الشرور والآتام ومجتحد يرها من حملات التغريب واستهداف الأعراض وزرع الأخلاق الأنسية ونشر العقائد الفاسدة في مجتمعاتنا العراق الآن محتل والمقاومة تشتد وأسأل ربي جل جلاله في هذا اليوم العظيم المبارك أن لا يرد دعاءنا وأن يخذي عدونا وأن ينصر إخواننا في العراق وفي كل مكان من المجاهدين في سبيل الله وفلسطين ما زالت ترزع تحت وطئ و... الاحتلال الغاشم وأمة الإسلام مكتوفة الأيدي تنظر البيوت تهدم والقتلى والشهداء كل يوم يمضون إلى الله اللهم لت الحمد على عافيتنا اللهم لت الحمد على ما عافيتنا وانصر ربنا إخواننا أما سلام السودان القادم بمخاطئه ومخاوفه فإنه ينبغي أن يواجه بوعي وببصيرة وبعلم وفقه إن السلام قادم ويحمل في طياته معاني الانفلات القيم والتسل والانسلاخ الأخلاقي من قيم الأمة ولكن على الأمة أن تعي دورها وأن تعرف رسالتها وأن تعلم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 ما رمالك من الله من ولي ولا نصير أيها الأحبة لما أسرى في فونتنامو لهم بعض أعوام من أمة الإسلام وشباب المسلمين أخذوا قهرا وهم الآن أسرى أسأل الله أن يفك أسرهم وأن يحل قيدهم يا أمة الإسلام إن هذا الواقع, إن هذا الواقع الأليم الذي نعايشه سببه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 تعني أن تتعبد الله جل جلاله ذلا وانكسارا تعبدا ورقا توكلا واعتمادا وضعفا وفقرا بين يديه سبحانه إن الاعتقاد الصحيح يعني صرف العبادات لله جل جلاله وتجريد التوحيد له وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لما ضعوا فتوكلوا الناس واعتمادهم وتعلقهم ولجوءهم لله جل جلاله أصابنا ما أصابنا فهل للعقيدة أن تحيا وهل للإيمان أن يتوب في نفوسنا أيها الأحبة إن إبراهيم كان إماما للموحدين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين وإن قول الله وما كان من المشركين يعني أنه ما كان يصرف عبادة من عبادات القلب الخشية والرغبة والإنابة والتوكل والحب والاعتماد والتعبد والتقديس والتأليه والتمجيل والذكر والشكر والتأليه والحب كل ذلك ينبغي أن يكون لله الواحد الزيان إن يمسك الله بضر فلا تاشف له إلا هو وإن يردك بخير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 على هذه الدرجة العالية واتخذ الله إبراهيم خليلا وإبراهيم الذي وفى وفى العقيدة صلة ووفى الرحم صلة ووفى الجران إحسانا ووفى الشرائع عملا والأحكام تنفيذا والولد تربيتا وإبراهيم الذي وفى إن, إن إبراهيم كان أمةا قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراق مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين والذي رفع إبراهيم عليه السلام هذه الدرجة العالية إن إبراهيم كان على اعتقاده الصحيح وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن تشرك بي شيئا وطهي البيت للطائفين والقائمين والركع السجود إن إبراهيم كان على ملة التوحي كان قوي التوكل والاعتماد على الله ما مأترت زوجة وولدا صغيرا في صحراء بين جبال عالية ومسالك وعرة وطرق, وطرق صعبة وإن هذا يدل على قوة اعتماده وتوكله وكان كثيرا الدعاء والرغبة فيما عند الله قالوا أتعجبين من أمر الله لما بشروها فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البسرة يجادلنا في قوم لور إن إبراهيم لأواه حليم منيب والأواه هو الذي يدعو الله بحزن وانكسار وضراعة وتقرب وتزلف وتملق لله عز وجل إن إبراهيم الذي مر بابتلاعات كثيرة لما ألقي في النار ويا سبحان الله إبراهيم الخليل بقيت معانيه لما دع الله قائلا واجعل لي لسان صدق في الآخرين وها نحن نحن الآخرون نقول نقول في كل صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بقي ذكر إبراهيم داويا مجرجلا على مردور والأزمان الطاعة تبقى وما كان لله لا ينقطع ولذلك ان عملت الخير وسعيت في الطاعة إن مات لا تموت ذكرات وجعل الله لإبراهيم عليه السلام سماء حسنا وذكرا محمودا واسما عاليا كما جعله رسولنا صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك فكم من مؤذن يشط علىنا السماء في اليوم والليلة خمس مرات أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة إن إبراهيم مر بابتلاعات عظيمة وكان يكتاز الابتلاء لما ألقي في النار ألقي في نار أضرمت وأضرمت على مر الشهور والأزمال وكان كل من يريد أن يقرب لإلهي شيئا يأتي بالحطب ويضعه حتى صار الحطب كأمثال الجبال وأوقذوا النار ولأن النار مشتعل أنقوا إبراهيم عليه السلام من المنجنيق في النار من على بعد والنار مشتعل ولا يرى الناس ما بداخلها مكت إبراهيم عليه السلام في النار سبعة أيام سبعة أيام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 كأيام التي قلتها في النار كان مطمئن حتى ولو خري من النار الذين خارج النار من الحكام والملوك والجنود ينتظرونه ليرتشوا به ولكنه يثق في الله ويعظم الله ويجل الله ويعلم أن الله لا يخزيه أبدا ثم رب إبراهيم وينبغي أن نقف مع معاني تغبية الأبناء أين من المساجد أين فتياتنا من حفظ القرآن عين شبابنا وصغارنا من الصلاة في المسجد إن إبراهيم عليه السلام أحسن التربية وينبغي أن نحسن التربية أيها الحبة قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى قال يا عبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين سبحان الله ليس الأمر في استجابة إبراهيم في ليست الغرابة في استجابة إبراهيم عليه السلام لأمر الزبح ولكن الغرابة في مباشرته الزبح بنفسه قال يا أبا تفعل ما تؤمر أما هاجر أتاها الشيطان وقال لها يا هاجر لماذا أخذ إبراهيم ولده أخذه ولم يكلم الأم يكلموا قال ليه ورد تعالي بعيد الأمه قال الله قال ليه بحر قال أطبحني طوالي الشيطان مجل الأم قال أزود يساقوا لي قالت والده قال يقول ويزعم أنه يريد ذبحه يقول لا يطبحه قالت يذبح والده قال يقول أن يقول بأن الله أمره بذلك قالت إن كان الله قد أمر الخليل فليجب حتى الأم على درجة عالية ان مثلث التربية القائم على الولد وعلى الأم والأذرية مثلث أحيانا بعض أضناعه مفقودة أحيانا يكون الوالد على خير والأم على استقامة ولكن يكون الولد على غير ذلك وأحيانا تكون الأم طائعة عابدة وزوجها على غير ذلك وإن التربية تكتمل لما يكتمل المثلث وهنا لابد من معنى عظيم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 وأراد الله قلب إبراهيم له فأمره بنبح ابنه إسماعيل فلما استجاب ووضع السكين كانت المحبة التي أراد الله ذبحها قد ذبعت إذن ذبح الله إسماعيل معنا في قلب والده فلم يقل هناك داع لذبحه حسا بعد ذلك وهنا جاء الأثر يقول الله يا إبراهيم لما أردت إلينا قلبك بكلياته رددنا إليك وندك يا إبراهيم فلما أسلما وتله للجبيل وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنها كذلك نجزي المؤسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنه من عبادنا المؤسنين إنه من عبادنا المؤمنين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 مشهد في يوم القيامة أراه الله أمامه قال ومن مشهد قال الرجل يأخذ برقبة ظالمه في عرصات القيامة يوم يقضي الله بالحق يوم لا استئناف ولا محكمة عليا يوم لا تضيع العقوب في يوم لا يظلم ربك أحدا يأخذ برقبة ظالمه ثم وقف أمام الله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 فنظر فرأى جنات جميلة ثم رجع إلى الله قال رأيته ولكن خذ لي حقي من هذا الظالم أبدله الله جنة أخرى قال انظر إليها فنظر ثم عاد قال رأيته خذ لي حقي من هذا الظالم قال الله له في الثالثة انظر أي منمين فرأى جنة لم يرى مثلها فنسي ظلوم قضيته قال يا ربي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 قال الله له لن تكون أكرم ملي خذ بيده وادخل الجنة معاه هنا قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أصلح ذات بينكم ربكم يصلح ذات البين في عرصات القيامة يوم القيامة والحقوق مسبتة ربنا بصانح الناس أصلح ذات بينكم ربكم يصلح ذات البين في عرصات القيامة فلا تضيع أخي المسلم بقطيعة رحم أو بمعادات لمسلم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا بهجة اليوم ولا فرحة لا تضيع أجر اليوم إن أيام العشر تتويجها اليوم وما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله من إهراق دم وإنها لتأتي يوم القيامة بأشعارها وأظلافها في ميزان الحسنى وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيبوا بها نفسها إن هذا اليوم ينبغي أن يتعافى فيه الناس وأحذرك أخي المسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو في سنن أبي داود من رواية حجر بن أبي حجر للصحابي رضي الله عنه أنه قال من هجر أخاه من هجر أخاه سنة كمن سفك دمه من هجر أخاه سنة كمن سفك دمه وإني لأسمع لا أن بعض الأشقاء بينهم قطيع لمدة ثلاث سنوات أولم تمر عليهم أعياد, أعياد مباركة ومناسبات سعيدة أي قلوب هذه القلوب القاسية التي قطعت الأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أحبتي في الله بعض أحكامي الأضحية التي قد يحتاجها الناس أولا أيام الزبح يوم العيد وعند جمهور العلماء يوم العيد ويومان بعده ويجوز الزبح ليلا ما كان في اليوم واليومان والقول الراجح عندي هو قول المالكية أن يوم العيد قول شافعية أن يوم العيد يوم دبح وثلاثة أيام بعده بقوله صلى الله عليه وسلم كل من المنحر وكل أيام التشريق دبح و... والأيام التشريق ثلاثة أيام بعد العيد فمن أراد أن يؤخذ أصيته إلى ثالث أيام العيد جاز, جاز ذلك له شريطة أن, أن يذبح ذلك قبل وروب شمس اليوم الرابع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 وإن سلمنا فإن الإمام المعني هو الحاكم الكبير وليس الإمام الذي يصلي بالناس وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوقف أطحيته يصلي وينحر أمام الناس ثم يأمر الناس أن ينحروا بعده صلى الله عليه وسلم ثم أختم الخصبة بوصايا جامعة الوصية الأولى للنسائنا وفتياتنا إن الله يأمر بالحجاب ويسألكن عن العفاف ويا عيتها الأمهات لتكن كل واحدة حريصة على بنتها إن الطالبات التي نراهن في الجامعات يلبسن الضيق ويتبرجن ويرتضين الشفاق إنما هم انحدرن من أرحام أمهات المؤمنات وخرجوا من أصلاب رجال المؤمنين فلابد أيها المرأة أن تواجه أعداءك بالوعي بالدين والصلاة والاستقامة يا, يا أمة الله إن الله كرم المرأة وإن الإسلام رفع من قدرها فلم يجعلها سنعة تبتذل في وسائل الإعلام أو تتعرى على صفحات الصعب والجرائد إنما قال يتلين عليهم من جلابي بهم ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا هو وصية الثانية لشبابنا سواعد أمتنا وذخر, وذخر ديننا الذين ننتظر منهم الكثير اتركوا الملاحي وانصرفوا عن اللغو واللغو هذا لا يليق بكم يا شباب الإسلام أنتم أصحاب رسالة قدوا الصلوات في جماعة أحيطوا عليها في وقتها اقرأوا القرآن كونوا على أخلاق بروا الوالدين أحسنوا إلى الجار أكرموا الكبير وقلوا الشيخ كونوا على مروة وعلى شعامة ورجاء ورجونة وفتوة واخدام يا شباب الاسلام كفاك لهوة وضياعا وتبذلة وتقليدا للكفرة والفجرة يا شباب الاسلام دعي الفنانين جانبا والراقصين واللاعبين جانبا اقتدل الصحابة وبالانبياء والرسل وكوك اسماعيل لوالده ابراهيم قل لوالدك كذلك كن طائعا لله ورسالتي الثالثه ووصيه الثالثه لكل مسؤول وصاحب قلم وفكري واولاء امره اقيم الدين في الناس ان السودان يحتاج الى شيء واحد يحتاج الى الحل القراني جربوا الحل القراني ولو مره يا اولاء امرنا ما لنا ما لنا نرى كتاب ربنا سجين وأجهزة الإعلام تنطلب إلى القائمين على أمر المناهج ألا تغير وإلى القائمين على أمر أجهزة الإعلام أن تضبط يا, يا, يا ولاة أمرنا ويا حكامنا يا كل مسؤول في موقع اتق الله في موقعه واخدم الدين من خلال منصبه أيها الأستاذ الجامعي كن مربيا لأجاله علمهم الدين والأخلاق قبل أن تعلمهم الفيزية والطب والهندسة والقانون والاقتصاد إلى المفكرين في الأمة والعلماء والمصرعين أن لا ييأسوا وأن لا ينقطعوا وأن يقوموا بدورهم دورا عظيما في الأمة أوصيكم أيها الأحبة بمكارم الأخلاق من الصلة والإحسان إلى الجار وبر الوالدين والصلاة في الجماعة حافظوا عليها إنها عماد ديننا أكثر من الصدقة في أيام وعصر أكثر ما يحتاج فيه الناس إلى الصدقة الفقر في بلادنا والعلمان والجوع والمرضى في أمتنا يا, يا, يا أمة الإسلام أحرصوا على الصلاة وكونوا عليها في عنوان ديننا ومعنى استقامتنا ودلالة على جديتنا أدوها في جماعة وكونوا على الخير دوما أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياه كل ما يحبه ويرضى وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين وأن يردنا إليه ردا جميلا اللهم إنا نفتهل إليك ونتضرع إليك في يوم من أجل أيامك وأعظم أيامك في يوم الحج الأكبر يا رب العالمين أنت عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأدل الشرك والمشركين وأحمي بسلطانك هذا الدين يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ اللهم ردّ الشباب إليك ردا جميلة اللهم رد الشباب إليك ردا جميلة اللهم أحفظ نساءنا ونساء المسلمين وأعراضنا وأعراض المسلمين اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض يا رب العالمين اللهم حبيب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفة والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين تقبل الله منا ومنكم أجمعين وكل عام وأنتم بخير وكل سنة وأنتم قيبون